بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم يفرح مو نے مس انك كثيرا من الناس لقا يا ربي هم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 117. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون 118. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون 119. وله الحمد في السماوات والأرض اين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنشر آیاتیز نل میتو فِيهِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِي مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خوفا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 124. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون 125. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل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 ابلری حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها